الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل بإذن الله عز وجل أحكام الفعل الماضي من متن قطر الندى وبل الصدى. قال المؤلف رحمه الله ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرابا الا مع الجماعة الجماعه فيضم كضربوا والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الاصح إذن كنا قد توقفنا عند بناء الفعل الماضي على على السكون وقال قال المصنف وبناؤه او والضمير المرفوع المتحرك فيسكن أي يسكن الفعل الماضي إذا؟ اتصل به ضمير رفع متحرك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ورأينا الأمثلة في ذلك قال ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصحي لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أحكام الفعل الماضي نص على خلاف أهل العلم في بعض الأفعال أو في فعلية بعض الكلمات نص المصنف رحمه الله على خلاف أهل العلم في فعلية بعض الكلمات وهي كما قال ومنه نعمة وبئس نعمة وبئس ولعل وعسى وليس عسى وليس في الأصح إذن في الأصح قوله في الاصح دل على أن هناك خلافا بين اهل العلم في هذه الكلمات اهي افعال ام اسماء ام احرف ام احرف نعمى و الخلاف فيهما ذهب بعض اهل العلم الى انهما اسمان الى انهما اسمان الى انهما اسمان نعمى و قالوا اسمان ما الدليل على انهما اسمان نعم قالوا دخول حرف الجر في او عليهما دخول حرف جر عليه وقد راينا فيما سبق ان من علامات الاسم دخول حرف الجر عليه او الخضر او الخفض في قولي نحو قولي ها هناك اقوال ثابته عن العرب نص على ابن هشام في الشرح ها ما هو القول هذا ما هي بنعمة الولد قول العربي ما هي كلها أسود بنعمة الولد ما هي بنعمة الولد إذن دخول الباء هنا على نعمة استدل به بعضهم على أنها اسم، على أنها اسم واضح والصحيح كما قال ابن هشام وال والصحيح أنها فعل، أنها فعل ما الدليل على أنها فعل؟ لابد من الدليل ها دخول تاء التأنيث دخول تاء التانيث على نعمه وبئس واضح على نعمه وبئس نعمه وبئس سواء نعمه وبئس سواء يختلفان في المعنى طيب ما هو الدليل على الدخول ما هو الدليل من كلام العرب على ان نعمه وبئس تدخل عليهما تاء التانيث ابن هشام استدل في الشرح ما عندكم شرح ابن هشام ها استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من توضا يوم الجمعه من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمه ومن توضى فالوضوء افضل ها من توضى يوم الجمعه فبها ونعمه ومن اغتسل فالغسل افضل من توضى فبها انظر ونعمه فبها ونعمه هذا حديث فبها ونعمه هاي تأنيث نعمة واضح نعمه دخلت عليها تاء التانيث لكن في استدلاله نظر واضح استدلال ابن هشام في شرحه على فعليه نعمه بدخول تاء التانيث عليها من خلال ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر ويرده جمهور اهل النحو القدماء واضح لماذا لان اكثر اهل العلم او الواضعين الاولين لعلم النحو لم يحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقعيد القواعد مفهوم وبالتالي احتجاجه مردود احتجاجه مردود غير غير مقبول ومما انكر على ابن هشام رحمه الله وابن مالك وابن خروف وغيرهم من اهل العلم انهم يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وضع القواعد واضح واحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر في تقعيد القواعد لماذا؟ لأن الحديث يجوز فيه الرواية بالمعنى والراوي والراوي لا تؤمن سلامته اللغوية يعني ليس قطعا أنه فصيح فصيح اللسان وإذا تصرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى فهو يغير الألفاظ وتغيير الألفاظ الذي يهمنا في اللغة هو هو اللفظ لا المعنى واضح؟ نحن في القواعد ماذا يهمنا؟ اللفظ في القرآن أو في كلام الشاعر أو في أي شيء الذي هم من هو هو الألفاظ التركيب معانيته هم في الغالب مفهوم؟ الآن الراوي الذي يروي الحديث ماذا يغير لفظ الحديث؟ لا تجد الحديث في رواية مسلم، رواية البخاري، رواية عن الإمام أحمد تختلف الألفاظ ليس كذلك، فهذا يدل على أن الرواة يتصرفون في في الألفاظ ولكن لا يتصرفون في المعاني يتصرفون في الالفاظ الآن الراوي الذي يروي الحديث هل هو فصيح اللسان؟ على ما بما أننا لا نأمن سلامة لسانه فلا نحتج بالحديث وهذا ليس فيه طعن للحديث ليس فيه طعن للحديث واضح الآن هذا فيه ماذا سياج أو إحاطة أو إحاطة اللغة أو سلامة اللغة وسلامة القواعد ماذا مما يشوبها على كل نعمه وبئسة فعلان نعمة وبئسة فعلان أو الصحيح أنهما فعلا لدخول نعمة وبئس نعم, نعم فعلاً لدخول تاء التانيث عليهما ولقبولهما تاء تاني فيجوز أن تقول نعمة المراه المرأة ونعمة الفتاة وحذفها استحسن استحسن اكثر أكثر النحويين الآن ما هي بنعمة الولد ما هي بنعمة الولد إذا نعمه بئسا فعلا ذكرت لكم حجج الفريقين حجج الفاريق عسى وليس عسى وليس اما عسى فاختلوا فيها كذلك هل هي حرف او او فعل هل هي حرف او فعل وليس كذلك هل هي حرف او او فعل عسى قال بعض الكوفيين او اكثر الكوفيين انها او انها ماذا حرف ترج مثل لعل حرف ترج مثل لعل واضح قالوا ان عسى حرف يفيد الترجي ك كلعل مفهوم و ذهب غيرهم الى انها فعل الى انها فعل فعل ما من اين هو ماذا يفيد عسى اذا كان فعلا ها عسى ماذا يفيد ها ككان كاد وعسى لكن ذر غير مضارع لهذين خبر كَكَانَ كاد وعسى انظر افعال المقاربه احسنت افعاله المقارب ككان كاد وعسى كاد وعسى اذن عسى من افعال المقاربه هكذا قال ابن مالك اذن عسى ذهب غيرهم الى انها فعل من افعال المقاربه فعل من افعال المقاربه ماذا يفيد يفيد قرب وقوع الفعل قرب وقوع الفعل سيتفصيله ان شاء الله في, في ماذا في, في حينه واضح ليس كذلك اختلف العلماء فيها أهي حرف ام عفوا قبل ليس عسى قلت ماذا ذهب كوفيون الى انها حرف ترجم وذهب غيرهم الى انها فعل وبعضهم فصل بعضهم فصل قال اذا دخلت على الحرف قد تكون حرفا اذا اتصلت بالضمير وتكون فعلا اذا اتصلت إذا لم تتصل بالضمير يعني اذا دخل عليها اذا دخلت على الضمير فهي حرف كعسايا يا وعساكم والله اعلم هذا مذهب سيبويه الغالب المساله عندي مده ما رجعتهاش الله اعلم هذا مذهب من تفسير انه فصل بين دخول عسى على الضمير وعلى غيره وعلى غير الضمير اذا دخلت على الضمير عساي وعساك وعساكم فهي حرف فهي حرف وإذا لم تدخل على الضمير على غيره ماذا فهي فعل فهي فعل من افعال المقاربه والله أعلى و سيأتي سياتي هذا يعني في وقته لا نطيل فيها ليس ليس كذلك اختلف فيها أهي فعل أم حرف جمهور النحات على أنها فعل ما نوعه ناقص أحسن نعم ناقص وجامد هو في الحقيقة فعل ناقص من أخوات كان من أخوات كان انظر ليس قا أكثر النحات على أنها فعل من أخوات كان يعني فعل ماض ناقص واضح وذهب بعضهم وهو ابو علي الفارسي وابن السراج وغيرهم الى انها حرف الى انها حرف ما الدليل على ان حرف قال لانها تفيد النفي لانها تفيد النفي كما ما ما ذهب زيد او ما زيد ذاهبا وليس زيد ذاهبا واضح قالوا فهي فهي حرف والصحيح أنها فعل لست عليهم بمسيطر ما الدليل هنا وجهد دخول تاء الفاعل على على ليس دل على أنها فعل أعيد نعمة وبئس خلاف اهما إسمان أم فعلان والصحيح أنهما فعلان واضح إذا النعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح بئس فعل ماض مبني, مبني على الفتح جامد كذلك واضح مفهوم نعمة يأتي للذم للمدح وبئس يأتي للذم وعسى اختلف فيها هي وليس أهما حرفان أم, أم فعلان واضح على قولين عسى قالوا هي حرف ترجي والصحيح أنها فعل وقد تكون حرفا إذا دخلت على الضمير إذا دخلت على الضمير سيأتي ليس كذلك هل هي حرف أو فعل والصحيح أنها فعل من أخوات كان واضح الآن مسألة؟ الآن نعود إلى الفعل الماضي واضح نعود إلى احكام الفعل الماضي في بعض الأفعال المعتلة لنحكم المسألة جيدا قبل أن ننتقل الفعل الماضي آه عفوا الأمر والمضالع سبق وان رأينا أن الفعل الماضي له كم له ثلاث أحكام أو له أربعة أحكام أو له حكم واحد كل هذه صحيحه إذا قلت إن له حكم واحد فهو البناء على الفتح مطلقا واذا رايته مبنيا على الضم او على السكون او على او على السكون فهو ماذا بناء عارض مقدر مفهوم اذا قلت ان له ثلاثه احكام فالحكم الاول هو البناء على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا الحكم الثاني هو البناء على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة الحكم الثالث هو البناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك واضح الآن يمكن أن نقول إن له أربعة أحكام وهي اولا البناء على الفتح الظاهر وهذا هو الأصل ثم البناء على الفتح المقدر ثم البناء على الضم ثم البناء على على السكون كل هذا ربما تجدوه في كتب النحو نفهم المسألة واضحه إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر على الفتح المقدر على الضم وعلى السكون واضح طيب الان ضرب هذا فعل ماض ما الدليل على انه ماض دخول تاء عليه واضح ودخوله ضمير الرفع المتحرك عليه واضح ضربت مفهوم طيب الآن بنا فعل ما؟ ما الدليل دخول تاء عليه كذلك دخول ضمير الرفع عليه الآن نحاول أن نصرف الفعل ضرب مع جميع الضمائر ونعرب أمثلة ونصرف الفعل بنا ودع و سعى كذلك مع جميع الضمائر وانتبهوا معي الان انا ونحن انا ضرب تو وانا بني تو واضح نحن ضرب وبنى نعم الآن أين آخر فعل الماضي هنا في ضربه هو الباء جميل لم يكتب هذا إذن هو الباء هذا كذا جميل وبنى آخره د نعم دع بالالف شكرا غافي ها بنا اخره الالف واضح ودعا اخره الف وكذلك سعى اخره الف طبعا هنا اصلها و وهنا اصلها يا الان ضرب فبني على السكون بني انظر هذه الياء ها وهذه الالف رجعت الى اصلها بني فدل على أن هذه الألف أصلها يا تو نقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحرك أو بضمير رفع المتحرك التي هي فاعل تو بني فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وضمير رفع المتحرك فاعل واضح الآن طيب أنا وض... ن أنا أنا نقول دعوت رأيت أن هذه الألف ماذا أصرها دعو ذلك تعود ويظهر السكون على الواو نفهم كما ظهر على الياء بنيت دعونا ودعوت هنا سعى هذه الألف اصلها ياء سعي. سعيت واضح سعيت وسعي سعينا الآن ننتقل إلى الضمان الأخرى أنا ونحن أن بقي أنت أنت أنتما وهكذا الآن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا الآن أنت ضرب ضربت وبني بنيت مثل ما مثل ضربت وبنيت أنت ضربت بنيت دعو ت دعو ت واضح سعيت سعيت سعي انتما دعوتما وهكذا واضح انتم انظر ها لحظه ضرب ضرب تم واضح ضامن رفع ت اتصل بالفعل ضرب تم نملي الجماعه واضح دعوتم سعيتم الآن انتن ضربتن سعيتن واضح مثلها هذه الضمان مثل أنا ونحن وغير الآن هو هو وهي وهما وهم وهن هو هي هما وهم وهن ضرب هو ضرب لان الفاعل يكون مستترا ضرب نقول ضرب فعل المرض مبني على الفتح والفاعل مستتر جواز تقديره هو هي ضربت واضح الان هنا هو هي ضربت هما ضربا هذا للمذكر للمؤنث ضربات ثم نزيد الف تصير هذه التاء ماذا نقول عنها تاء تاني ساكنه لكن لما دخل عليه الف تحركت لانه ما يلتقي الساكنه ضربت تسكت لازم ندخل الف والالف حينما تنطقه ماذا ينفتح ينفتح الفم واضح الان فتتحرك التاء ضربات لابد ان تفتح التاء فتقول ضرباتا قالتا اتينا واضح الآن فنقول في إعراب هذا مثلا ضرباء ضرباء فعل ماض م على الفتح فعل ماض مبني على الفتح وهنا وجهنا لكن ليس محله الرهور ضرباء فعل ماض م ا dynam الفتح والألف ضامر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الآن ضربت ضربتها كيف نعرفها نقول ضرباء فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التانيث الساكنه حركت لأنك لازم تفسر حركت لالتقاء الساكنين مفهوم والالف ضامن متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح الامر وليد واضح الان ضرباتها حد الان هم قبله قبلهم نواصل فيهما في مع الفعل دعا وسعى وبناه الآن يتغير أمر هنا يقع في إشكال كثير من ال هو بنا هو بنا بنا مراد كيف نعلبه أحسنها ماض مبني على الفتح المقدر فعل ماض بنا ماض مبني على الفتح المقدر أين المقدر فوق ماذا فوق الباء من النون أم الألف فوق الألف منع من ظهوره التعذر لان الالف يستحيل عليك ان تظهر عليها اي حركه طيب هو بنى هو دعا دعا كيف نعربها تعرف؟ فعل ماض شيخ فعل ماض مبني على الفتح اين الفتح فوق الدال ام فوق العين ام فوق الالف الالف يظهر عليها الفتحه لا يظهر اذا فهو مقدر مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها السدح أحمد التعذر واضح سهل جدا صعب سهل هي انتبهوا جيدا فيما سبق في ضرب هي ماذا ما نقول عنها في في بنى هي بنت بنت وهي دعت وهي سعت واضح مبنية على الفتح دعت أعرب بنت أعرب بنت مبني على على الفتح أين فتح على الباء معنون أم على التاء ها على التاء إبراهيم على النون بنت شكرا شكرا ها من لها لا ياسين ولا محمد من لها ما عندنا ألف بنت أين هو أين؟, أين الألف؟ ما عندنا ألف؟ دعت بنت ما فصلنا، ليش نفصل؟ لماذا نفصل؟ ثقاء الساكنين. الساكنين أين الساكنين؟ ثلاث إذن ألف محذوف محل الإعراب هنا محذوف ومحل البناء هنا محذوف واضح؟ والذي ينتبه انظر حيث في ضربة انظر في ضربة حتى يتضح لك الأمر ضربة ثلاث حروف أو ثلاثة أحرف الضاد والراء والباء لما دخلت التانيث بماذا اتصل باخر باخر كلمه فدخلنا التاء فقلنا ضربت واضح في دعا مثله دعا بنا بنى هكذا ثم ندخل التاء هكذا التاء ساكنه والالف ساكنه هل يمكن النطق بساكنين لا يتعذر فماذا يقع لا ليس الحذف دائما أول شيء في التقاء الساكنين أن نبدأ بالتحريك أن يتحرك أحدهما هذه طريقة صرفيين يحرك أحدهما واضح التاء لا تتحرك لأنها في آخر الكلمة واضح والأصل أنها ساكن مفهوم والالف يستحيل أن تتحرك فيه يتعذر علينا تحريك أحد الطرفين ماذا ما ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي الحذف من يحذف التاء من الألف الأولى بالحذف هو حرف العلم لأنه مريض والمريض أولى بأن يموت من الصحيح مفهوم فتحذف الألف فتحذف الألف فتصير بنت كانت هكذا بنات ثم حذفت الألف واضح الآن فنقول في اعرابها هكذا بنت فعل ماض مبني على الفتح اين هذا الفتح مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين واضح الامر تضح نعيد طيب بنت هذه أصلها هكذا باء ونون وألف واضح ثم التاء الساكنه والالف ساكنه لابد من حذف الالف لانها التقت مع التاء الساكنه فتحذف والالف هذه هي محل الاعراب هي او محل البناء هي التي تقابل الباء ضاربه بناها واضح الالف فالباء لما كانت صحيحه تحركت انتقد مع التاله كان ضاربت مفهوم بنا ماذا قلنا فيها بنا وحدها بنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف مفهوم يعني الحرف الثاني لا يكون فيه الإعراب ولا بناء الحرف الأول كذلك الحرف الأخير وهو الألف هو محل البناء والإعراب في الكلمة فهنا بنى ساكن الألف اعتقد به التاء ساكنة فلم تتحرك لم يتحرك أحد الحرفين فلا بد من الحذف نحذف التاء أو نحذف الألف نحذف الألف لأن لو حذفنا التاء ذهب التأنيث واضح لم تصر هي يصير ماذا هو فلا بد من القاء التاء وحذف الالف فنقول بنات تحذف الالف بنت في الاعراب نحن نعرب نوضح, نوضح نظهر الاعراب هو ان تظهر اين اخر الكلمه وما محل إعرابي او بنائه فتقول بنت فعل ماض ماضي, ماضي مبني لانه ماضي مبني على الفتح لا يوجد ما يضمه أو ما يسكنه مبني على الفتح اين هذا الفتح يا رجل الفتح على الالف اين الالف على الالف حذفت لماذا حذفت لالتقاء الساكنين هذا تقول في هذه العباره تقول بنت فعل ناظم مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين واضح الامر عبد الرحمن فهمتها عقلتها ها بنت اه هناك ما اسمك عبد السلام فهمت المساله وفي اي قسم تدرس ما شاء الله مفهوم تخصص ما شاء الله اذا بنت انظر بنت فهمتها اقعد بدعت السكن وأصله دعاء واضح دعاء بعضهم ربما تجدونه في بعض الشروح للتقريب يقولون مثلا في بنت في بنت أصلها بنايت واضح أصله بنايت لأن اليا الألفة دي أصلها يا وفي دعاء أصله دعاء وت مفهوم داعا و هذا هو أصله داعا و بنايا ساعيا مفهوم بنايت أصلها آه بنا أو بنت أصلها بنايت بنايت استضيق لا تحرك الياء فحذفت الحركة واضح فصارت بنات فحذيفة الألف مفهوم هذا قد اتجدونه لكن ما ذكرته اقرب للفهم والله اعلم الان نحن الان في هما هما دعا دعوتا او دعوا وسعيا تصريف الفعل سعى ودعا انظر هي قلنا دعت وسعت وبنت الان هما دعا دعوا واضح هما دعوا اثنان زيد و عمر هما المؤنث دعوة أو دعت دعت واضح دعا دعت مفهوم الآن في نعم ما أقول دعاية اصلها هواو لكن هنا تحذف ها هذه فالمثالة اصلها هواو دعوة دعوة دعوتوا واضح الآن هما هم هم لأنهم هم أضرب ضربوا هكذا ضربوا أعرب عبد السلام د ضربوا يزول عنك الحرج وياتيك بالاعراب الفرج ها اعرب ماضي ماضي بفع اين الفتح اين السكون لا الباء ما دخل الواو اين اخر فعل با دائما انظر الى فعل اين اخر فعل الباء الان انا احرستك بالسؤال لكن من تتعلم الان الباء هي اخر الكلمه لما قلنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح أين الفتح في الضاد او في الراء او في الباء في الباء دائما ننظر الى اخر الكلمه ضربوا ما حاله لا لا نقول الرفع في الماضي نقول بناء على على الضم فضاربوا مبني على على الضم لماذا بني على الضم لاتصاله شو أنظر واو الضمه هي واو صغيره تاتي باختها ضربوا والواو ف... فاعل ضامن متصل بمعنى السكون في محرفه في محرفه فاعل واضح ان؟ ان ضربوا ها دعا دع دعوا هنالك ثبوره دعوا هكذا دعوا هكذا ليس دعوا دعوا ها دعوا ها مشكله اين الواو اين ال... هذه will في you in حتى لا نخرج هنا we بالسؤال ها out of هم I'll وهم up وهم the والذين ها were taught, هم they were هذه and هذه توجد taught. And هم هكذا تكتب دعوه هكذا, هكذا. ان السكون هذا للفهم فقط ها دعوه ماذا نقول دعوه انظر كيف نعربها دعوه فعل ماض مبني على السكون ها من هم محمد انت قريب منه اعطيه الجواب الصحيح الفتحه المقدره على الواو فتحه مقدره على الواو محذوفه اين الواو المحذوفه يا رجل السكون بينها ها داعا داعا في التقدير اصبت في الاجابه اخطأت في التقدير على السكون على السكون لا اصلا داعو دائما هذه واو الجماعه اولى والجمع اذا اتصرف بالفعل الماضي وجمع ماذا يصير يبنى على الضم واضح واخر الماضي افتحنهم مطلقا وضم ان بواو جمع الحقه اذا اتصرف جمع لا بد من البناء على الضم هذه والجمع اذا لا بد من الضم اين هو نبحث عنه لا نقول مبني على الفتح ولا السكون ولا شيء نبحث عن الضم هذا اين هو لان قاعده مطارده لا بد من البناء على الضم هذه والجمع اذا هناك ضم اين هو لا يوجد هنا اذا هو نبحث عنه واضح الان نبث سرايانا لبحث عن عن عن الضم اين هو فنعود الى الاصل نعود نتقصى الخطا دعا هكذا اصله دعا أد... انظر ضرب تقابله ضرب ضرب دعا دعا ضرب ماذا يقابل ب الالف واضح الان البات قبل الف ادخل واو الجماعه هنا دار نغير حركه الباء فقط واضح وندخل واو الجماعه هنا ماذا نفعل ندخل واو الجماعه فقط واضح ندخل واو الجماعه بعد الالف ونغير حركه الالف واضح فقط الان حركه الالف ما هي حركتها الفتح الضم فيها مقدر اليس كذلك إذن هنا الفتح مقدر هنا فنغيره إلى ضم مقدر هو مقدر مقدر عوض أن نجعل فتح مقدره على الألف نجعل ضمه مقدره من فهو الآن الألف ساكنة في الأصل والواو ساكنة ماذا يقع حذف أحدهما واضح لو حذفنا الواو هل يتغير المعنى يتغير المعنى جماعه روح يصير فعل للمفرد واضح فلا تحذف الجماعه تحذف الالف لأنه تقول لهذا حرف علا هذا حرف علا نحو هذا نحذف الواو لا تحذف الواو لأنك لو حذفت الواو تذهب الجماعة يصير دعا واحد لكن نبقي هو الجماعة لأنها معنى ونحذف ألف حرف العلا الذي هو آخره فنقول يصير ماذا دعا هكذا الآن لو أردنا أن نعرب نعرب على الأصل نقول داعو فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. مفهوم؟ على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. فهمت يا عبد السلام؟ أمم؟ عبد الرحمن محله من اعراب أمم؟ عبد الله أنا من خارج مجلة. اذا دعوا دعا فعل ماض مبني على الضم لانه واو جمع اين هذا الضم على الالف اين الالف حذفت لماذا لالتقاء الساكنين سهل هذا بسيط جدا واضح جدا واضح الان من الان لو قيل لك اعرب سعوا سعوا ها سعوا سعوا في آياتنا معاجزين سعوا ها. سعوا فعل حسين ولا حسين له المقدر على الألف المحذوفه لاتصاله أو لاتقاء الساكنين مفهوم وأصله دعاء أو دعاء أو هكذا واضح الأمر؟ ah واضح الأمر نعم دعاو في سعاو الآن بعض الكتب وقد تجدون تقدير هكذا عن دعا هذه دعاء أصلها ماذا دعاو أدخلهم الجماعة تصير هكذا وتنتقل هذه تصير الضمة دعاو هذا أصله ففهم دعاو يقولون حذفة الضمة للثقل حذفة الضمة للثقل ثم التقى ساكنان فحذفت الواو وصارت دعو وما ذكرته اقرب في نظري والله اعلم مفهوم في هذا فيه زياده صعوبه شيء ما كم بقي من الوقت 40 دقائق إذن هذا ما يمكن ذكره آه بقي ما عندنا ضمائر. كم كلها تصرفنا معها هن دعونا هن دعونا هن بقيت هن هن دعونا وضربنا وسعينا وبني وبنينا هذه كله اعرابها لا, ش... لا إشكال فيه تقول ضرب فعل مضمئن على السكون لاتصاله بنون الإناث أو بضمير رفع المتحرك دعوا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك سعينا فعل مضارع آه فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وبنينا مثله واضح هذا لا إشكال متى يحذف الحرف العلة هذا يحذف اذا كان محركا اما اذا سكن يرجع دعوت دعونا دعونا واضح بنيت بنينا بنينا يرجع بنيتي بنيتم بنيتما وهكذا هذا والله أعلى واعلم نكتب بهذا القدر الاسبوع القادم ندخل في ماذا في احكام الفعل في احكام فعلي الامري